بسم الله الرحمن الرحيم وطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لا واقع ما له من دافع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 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتخين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 117. واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 118. متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين 119. والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بِمَا كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم 119. وأقبل عَلَى على بعض يتساءلون 110. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 111. فمن الله علينا وقال عذاب السموم 112. إنا كنا من قبل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قرن طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. يَأْتُونَ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ أَم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ 114. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين 115. أم له البنات ولكم البنون 116. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مغطلون 117. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 118. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 119. 117. سبحان الله عما يشرفون 118. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقون 119. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 110. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وَإَِّ للَِّذينَ ظَلَموا عَذاابًا دَُ ذَلِكَ وَلا كِا ثَرَهُم لاَا يَعلملَُ وَصْبِرِْ حَكْمِ رَبِّك فَإَِّ كَذعيُونينَا وَصَب بِحَمْذِ رَبِكَ حينَ تَقومم وَمِنَ الليْلِ فَسَبّحهُ وَإِذذرًا ميدُون